بسم الله الرحمن الرحيم صعد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أواب.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 ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلوا ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب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 رُدُّوها عليَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقُ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابَ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواء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 هذا ذكر وإن للمتقين لا حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب